أتعشقها أمر ثيتي لحالي فجئت تشاركني في السهر أتعشق مثل الرما والشجاع فتهدي الضياء لها يا قمر أتعشقها أمر ثيتي لحالي فجئت تشاركني. أعزك أني مقيم الرحال فسيح الخيال البعيد النظر نقيم ونحسب أن نقيم وأيامنا كلها في سفر وتخدعنا بهرجات الحياة فنصح على يومنا المنتظر آيا بدر عندي أحاديث شتى سأنقول منها الأعز الأغر سأخبر عنها وفيها الوفاء وفيها الحنان وفيها الضفر وفيها الأنين وفيها الحنين وفيها دموع تحاكي المطر كأنك تعلم منها الكثير وأنت تحيط ببحر وبر لقد عشت يا بدر دهرا طويل وعاشرت من أهلنا من غابر فقل لي بربك أخبرهم بِهَا بها خبرا عن خبر فأبدشت ياقل لهذا الحديث وزدأت لاقا يسر النظر وقال أتعني الصديق أتعني عمر أتعني الرجال الأمات الظلال وأحيو بهدي الكتاب البشر أقول وقد شهدت مقلتاي جليل المعاني وأسمى العبر Olaik man sıttarı oljolat, Jel sıfatı ve تصح على صوته في السحر شباب الهدى قد بنت أمتي عليها من الأمل المنتظر سنوحا تقاوم عصف الظلام وتهزأ بالفسق النظر اهلا جعلتم لي بنيان لكم اساس الدين الحق يا ابو الظلم ومن يذل الهي في دينه كذاه مهين من كل شؤن يا عزه على المرء ان لا تبا الهداية يأمل خوار ويكره قلبي دليل الخطى فتن بين الترابي فتنحط فتنحطم الكفر أسلفه فحطمه الكفر لما هجر أبى أن يطبق إسلامه وكان على قمة فانحدر وشر المصاذب يا إخوتي الحاملات سنا ونور والرسمات هنا سرور يا حلوات الكاسنين كانت لنا الدار ومن